بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا في الدرس السابق أن التانيث في الأسماء يكون بواحد من ثلاثة أشياء التاني ثبتاء وبالالف المقصورة وبالالف المنددة أحسنت والتاء المقدرة التي لا تظهر يستدل عليها بماذا بالإشارة إليها إلى الاسم الذي فيه تاء مقدره باشاره المؤنث المؤنثه وبعود الضمير عليها مؤنثا نعم وبثبوت التاء في فعلها وبثبوت التاء في تصغيرها وبسقوط التاء من عددها الذي يجري على عكس القياس وهذه التاء في قائم قائمه تأتي لعدة أغراض تذكر منها يا أبا بكر فصل صفة المؤنث, عن صفة المؤنث عن صفة المذكر وفصل الواحد عن الجنس والتعويض إما من الفاء كما في عيدها أو من اللام كما في سنة وإما للمبالغة راوية أو لتأكيد المبالغة كان السابه وما هي الأوزان الخمسة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث فتأتي من دون تاء أوزان الخمسة أصيل مفعال فعل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول ومفعال ومفعل ومفعيل عليكم السلام عليكم. قال المؤنف عفى الله عنه التثنية هي الحاق اسم الفا ونونا في حالة الرفع ويا ان ساكنه مفتوحا ما قبلها ونونا مكسوره في حالتي الجر والنصب التثنية الحاق لاسم ألفاً ونوناً في حالة الرفع وياء ساكنة مفتوحا ما قبلها ونونا مكسورة في حالة الجر والنصف التثنية أن يصير اللفظ دالا على اثنين أو اثنتين وهذا يكون بالحاق شيء وهذا الشيء الذي يلحق هو الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي الجر والنصب قال كيفية مثل زيد وزيدان قلم قلمان مسجد مسجدان درس درسان هذه كلها في حالات الرفع وفي حالات الجر والنصب زيدين وقلمين ودرسين إلى آخره كيفية التثنية تقدمت لك أقسام الاسم وأنه صحيح ومنزل منزلته ومنقوص ومقصور وممدود في هذه الأبواب تظهر ثمرة تقسيم الاسم إلى هذه الخمسة الأقسام منذ قسمناه في أوائل الكتاب إلى باب التثنية لم يظهر لذلك التقسيم أثر لكن في باب التثنية والجمع والنسب يظهر لهذا التقسيم أثر ما هو تقسيم الاسم قسمنا الاسم إلى صحيح وإلى منزل منزلة الصحيح وإلى منقوص ومقصور وممدود لو جئت تلحظ هذه التقسيمات تأمل فيها قال صحيح ثم قال منزل المنزلة الصحيح آخر هو أو يا ساكن ما قبلهما منقص مقصور ممدود طيب هذا ما هو العامل المشترك فيها هذا التقسيم هل هو باعتبار الأول باعتبار الوسط باعتبار الأخير باعتبار ماذا هذا التقسيم صحيح ما معنى صحيح أي صحيح الآخر منزل منزله الصحيح آخره علة ويعامل معامله الصحيح منقوص آخره مقصور آخره آلف ممدود آخره همزه قبلها مده إذا هذا التقسيم كله بالنظر إلى ماذا الحرف إش؟ إلى الحرف الأخير إلى آخر الاسم هذا, النظر كله بالن... هذا التقسيم بالنظر إلى آخر الاسم لماذا ما قسموه إلى مثال وأجوف وضعاف كذلك أيضا هذه التقسيمات التي مرت بنا في الفعل لأن كل باب قسموه باعتبار الحاجة إليه إلى ذلك النوع من التقسيم الفعل قسموه إلى مثال واجوف وناقص ولفيف بقسميه وإلى مضعف وإلى محموز وإلى باعتبار أن نحتجنا إلى تلك التقسيمات في باب اتصال الضمائر وفي أبواب أخرى فبحسب الحاجة إلى التقسيم في أبواب النوع يكون التقسيم النوع هو الفعل الحاجة إلى التقسيم باعتبار اتصال الضمائر قد يكون في أوله العل الاعتلال في أوله في وسطه في آخره قد يكون مضعفا يكونوا مهموزا سالما فهذه التقسيمات كانت بهذا الاعتبار اعتبار الحاجة إلى هذه التفريعات لتسهل دراسة الفعل عند اتصال الضمائر بها أما الاسم لا تتصل يعني بها ضمائر تغير أواخرها إلا في النادر إنما يحصل لها تغير في الآخر الأول على ما هو عليه الوسط في الأصل على ما هو عليه إنما الأخير هو الذي تغير فإذا جئنا وقسمنا الاسم إلى مثال وأجوف و... والآخر يكون مجرد يعني تقسيم ما له ثمرة إنما هو زيادة في ماذا في يعني مقاربة إلى تقسيم الفعل فقط ما له ثمرة لكن ثمرت الاسم في تقسيمه أن يقسم باعتبار ما يعرض له من تغييرات ما يعرض له من تغييرات عند اتصال عند التثنيه لان التثنية من خصائص الاسماء عند الجمع لان الجمع من خصائص الاسماء عند النسب لان النسب من خصائص الاسماء عند التكسير عند نعم التصغير هذه التي من خصائص الاسماء احتاجوا الى ما هي التغييرات التي حصلت فيها نجد أن التغييرات حصلت في أواخرها. فقسموا الاسم إلى صحيح أنه لا يتغير. آخره حرف صحيح ليس من حروف العلة. الصحيح هو حروف المعجم مع عدا الالف والو واليا. وعليكم السلام. منزل منزلة الصحيح. تأمل منزل منزلة الصحيح. لما يأتي يقول لك, يقول لك منزل منزلة الصحيح تفهم أنه علة لكن في الحكم حكمه حكم الصحيح لأنه لو كان صحيحا مثل آخره دال آخره طاء آخره تقيل صحيح لكن لما قالوا منزل منزلة الصحيح تفهم أن آخره حرف علة ونزل هذا العلة منزلة الصحيح مثل دلون دلون ضب يون هذه الآن الواو والياء قبلها ساكن واو ما كان آخره واو أو ياء قبلها ساكن فإذا كانت كذلك نزلت منزلة الصحيح أحكامه الصحيح تأخذها هذه الأمثلة لا تتغير كما تقول زيدن زيدان تقول دلون دلوان مثله وكما تقول كذلك زيدون لو جمعت دلو جمعة مذكر سالما هذا اسمه دلو, اسمه دلو وهذا اسمه دلو وهذا اسمه دلو ثلاثة من الرجال اسمهم دلو أعلام فجمعتهم فقو فتقول جاء الدلون كما تقول جاء الزيدون فهو منزل منزلة الصحيح منزل منزلة الصحيح طيب كذلك أيضا الثاني الناقص آخره قبلها كسرة المقصور آخره ألف لازمة الممدود آخره أمزق قبل همدته. إذن هذه التقسيمات. قال تقدم لك تقدمت لك أقسام الاسم أنه صحيح ومنزل منزلته ومنقص ومقصور وممدود. أمثلتها رجل ودل وضبي وقاضي وفتا وكساء. هذا لف ونشر مرتب في الأمثلة رجل مثال الصحيح. دلو وضبيا مثال للمنزل منزلته قاضي مثال للمنقوص فتى للمقصور كساء للممدود والمقصود بالممدود هنا أعم من أن يكون تكون المدة منقلبة عن أصل أن تكون المدة منقلبة عن ألف التانيث أو تكون زائدة المدة عن الهمزة هذه الهمزة مثلا كساء ممدود والهمزة منقلبة عن واو لأن أصلها كساو كما مر في الباب الإبداع. طيب حمراء ممدود ممدود والهمزة منقلبة عن ألف التأنيث ومثال أيضا قراء الهمزة أصلية من نعم فالشاهد أنه لا نظر إلى نوع الهمزة كانت أصلية كانت زائدة منقلبة عن حرف زائد وهو يعني الألف التعنيث كانت منقلبة عن أصل أهم شيء أهمزة قبلها ألف هذا ممدود عندهم عندهم هذا من قسم الممدود قال فإذا ثنيت الأقسام الثلاثة الأولى لا يتغير منها شيء طيب الصحيح والمنزل منزلته واضح أنه لا يتغير منها شيء. المنقوص هذه هنا الفائدة أنه عند التثنية لا يتغير المنقوص. يعني قوله فإذا ثنيت الأقسام الثلاثة الأولى ما هي أقسام الثلاثة الصحيح والمنزلة منزلة الصحيح وال المنقوص لا ت... ما ما عندك إشكال أن الصحيح إذا ثنيته لا يتغير لأنه صحيح وأن المنزلا منزلة الصحيح لا يتغير لأنه منزل منزلة الصحيح لكن ما هي ما هو الفائدة التي ما هي الفائدة الجديدة الفائدة الجديدة أن المنقوص مثل قاضي إذا ثنيته لا يتغير في باب التثنية في باب التثنية سيأتي أنه يتغير في أبواب أخرى. قال لا يتغير منها شيء. فتقول فتقو رجulan ودلوان وضبيان. يعني تزيد الألف والنون ولا تغير شيئا. قال وهذه لا إشكال فيها كما وقاضيان وهذه لا إشكال فيها كما ترها. أما الأول والثاني ما فيهما إشكال في الأصل. أما الثالث من باب الفعيدة أنه لا يتغير. فانحصر الكلام في قسمي المقصور والممدود الكلام انحصر في ماذا في المقصور والممدود كيف تثني المقصور وكيف تثني الممدود طيب لأنه يعني ما هي القواعد التي تستفيدها في التثنيه مثلا يأتي شخص الى الى ماذا الى فتى في فيقول فتيان. يا الى عصى عصوان واو الى مستدعى مستدعيان الى مبتلى مبتليان يعني هذه التغييرات الآن التي حصلت هي التي ستدرسها اي ايضا في باب الممدود كساء كساءان كساوان يجوز وجهان حمراء حمراوان وجه واحد ما هي القواعد التي تضبط لك هذه التغييرات؟ لأن بعضهم أن هذه القواعد الآن هي تجعلك في طبعين حين تمر بك كلمات تريد أن تثنيها في أبواب المقصور وفي أبواب الممدود. أحيانا حدنا ربما يأتي وهو يتكلم في درس أو في محاضرة أو في خطبة أو في فتعرض له بعض الألفاظ فإذا به لا يدري كيف يفعل تعرض له فإما أن ينطقها خطا وإما أن يصادف ويقدر لها أن ينطقها صوابا وإما أنه يرجع يفر منها يفر منها أن يريد أن يقول مثلا فتوى وهناك فتوى يريد يقول كيف فتوى فتوان يثني فتوى فتوان فتوان أو فتوان فتويان ربما يقول هناك فتوى يرجع يقول فتوى وفتوى يفك يهرب من أو مثل العاجم يقول هناك اثنين فتوى اثنين فتوى اثنان فتوى او اثنتان فتوى يعني يختلط عليه تركيب لكن إذا عرف يعني هذه القواعد سهل عليه سهل عليه فتوى اخرها ألف والالف هذه رابعة والرابعة في باب تثنية المقصور أنها تقلب يأن فتقول فتويان سهولة فتويان حتى وإن كان لسانك لم يعتد عليها ولم يتعود عليها فتويان حبلة حبليان طيب قال أولا تثنية المقصور حاصل الكلام عليه أن للمقصور حالين حالا تقلب فيها الألف ووا و وأخرى تقلب فيها الألف ياء إذن المقصور المقصور الذي آخره ألف في التثنية لا يحذف الألف هذه ما تحذف لكن إما أنها ستقلب ماذا وإما أنها ستقلب ماذا يا. اذا حذف ما في حذف في تثنية المقصور الذي آخره ألف ما فيها حذف لكن أنت بين أمرين إما أن تقلب هذه الألف أن تقلبها واوا وإما أن تقلبها يأن تقلبها واوا في حالة واحدة والباقية قال حالا تقلب فيها الألف واوا و, و أخرى تقلب فيها الألف ياء وذلك أن ألف المقصور إما أن تكون ثالثة أي ثالثة تكون هي الأصل الثالث ثالثة معناها أنها هي الأصل هذا الثالث مثل فتاة الألف ثالثة أي هي الأصل الثالث مقلبة عن أصل عصا هي الأصل الثالث إما أن تكون ثالثة أو فوق ذلك أي رابعة خامسة سادسة وإليك البيان سابعة كذلك وإليك البيان اولا قلب ألف المقصور واوا في التثنية تقلب ألفه واوا إذا كانت ثالثة واصرها الواو ثالثة وأصرها الواو نحو عصا عصوان وقفا وقفاوان عصا واحدة الأصي عصا عند التثني عصوان الالف الألف قلبتها واو عصا و وا وان قفا قفا وان تعود إلى أصلها وتثنية الأسماء تكشفها فنيت عصا فكشفت كشف, كشف لك عن أصل الألف وهو أنه الواو وتوضيح ذلك أن الألف في اللفظة الثلاثية كما مر بك في الإبدال لا تكون زائدة وإنما تكون منقلبة عن أصل أو فعند تثنيتها تعود تلك الألف إلى أصلها وهذه الألف الثالثة هي المرادة بقول الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن ردت إليك الفعل صادفت من هلا أنك عند التثنية تعود إلى أصلها طيب قد يقول قائل هذه المشكلة يقول هذه المشكلة نما ما أدري هي واو أو طيب فماذا فالجواب أنك أولا عندك معطاء وعندك شيء تفهمه أن هذه الألف لا تحذف ستقلب إما واو وإما مده وإما يان فإن كانت من الألفاظ المشهورة التي يعرف بالتصريف أصلها عندك أمثلة مشهورة طيب مثلا على سبيل المثال فتى ودخل معه السجنة فتيان هذه لفظة مشهوره في القرآن مشهورة في الحديث مشهورة في طيب يقال فتيان ويقال فتيان طيب إذن هذه ال الالف في فتى أصلها الياء لأن الفاضها مشهورة قد سمعت الاتصاريف تدل على أن أصلها الياء كذلك مثل عصى بعضهم يكون عنده معرفة سابقة وعنده قد سمع أو, رأى أو قرأ في الحاديث عصوان عصوات مثلا قرأ مثل هذه الاشياء فالامر عنده سهل قف من قفا يقفو يعني لماذا قيل القفا قفا لانه اذا مشى امامك وانت قفوته تنظر الى قفاه طيب قفا يقفو فعند التثنيه قفوان اشكل عليك أشكل عليك الأمر سهل ترجع إلى معجم من معاجم اللغة وأحسن ما يبين وهذه في باب الواوي واليائي القاموس المحيط قاموس المحيط أفضل ما يبين الواوي من اليائي لماذا لأن الفيروس أبادي رحمه الله جعل ما كان معتلاً معتلاً مثل فتى وقفى وعصاوى إلى آخره جعلها مجموعة في مادة في, يعني في باب واحد في آخر القاموس فقال باب الواو والياء باب الواو والياء تجدها في ذلك الموضع زد على هذا أنه مقابل كل لفظة قبل أن يذكرها يكتب واو إن كان أصر ألفه الواو ويكتب يا إن كان أصر ألفه الياء وقد يكتب واو يا إذا صح أن يكون الألف أن تكون منقلبة عن الواو أو عن الياء معا فتكون واوية يائية لأن بعض الألفاظ تكون واوية سمعت واوية وسمعت يائية فأحسن ما تجده من الكتب القريبة في هذا القاموس المحيط لكن ليس المرتب ليس المرتب الذي هذا الآن موجود في المكتبة هذه قاموس المحيط المرتب رتبته المؤسسة التي طبعته كيف رتبته يعني جعلته باعتبار الاول القاموس المحيط الفيروز اباده هو باعتبار الحرف الاخير باعتبار الحرف الأخير الهمزة باب الهمزه ليس باعتبار ما اوله همزه مثل اكل لا باعتبار ما اخره همزه مثل قرء اعتبار الأخير باب الباء ليس مثل بيت باعتبار أوله الباء بل مثل ناب باعتبار آخره أنه باء هكذا فارتباه باعتبار الأخير لما جاء إلى الواو والياء في الأخير هذا ما ماذا يسمى, يسمى فيه المقصور وفيه المنقوص في الواو والياء آخره واو أو ياء حرف علة ما كان آخره حرف علة ستجده في باب واحد لم يجعل باب الواو وحدها وباب الياء وحدها جمع الاثنين اشتراكهما في بعض المواد ولأن الاعتلال في الأخير فجمع وميز الواوي من الياء بأن يكتب قبل المادة واو مثل قفا أو عصا ستجد مكتب مادة عصى قبلها مباشرة يكتب واو أي أن ألفها منقلبة عن ماذا عن واو فتى ستجده يكتب قبلها ماذا يا أن ألفها ماذا منقلبة عن ماذا عن يا مثل مثلا ضحى رحى ستجده يكتب واو يا لأنه جاءت جاء ما يدل أن ألفها منقلبة عن واو وو ألفها منقلبة عن يا طيب قال إذا إذا كانت الثالثة وأصلها الواو تقلبوا وواوا إلى أصلها قال الثاني قلب ألف المقصور ياء في التثنية تقلب ياء في موضعين إذا كانت ثالثة وأصلها الواو نحو فتا وفتيان الموضع الثاني مما تقلب فيه الألف ياء إذا كانت الألف رابعة فصاعدا سواء كان أصلها الواو أم الياء إذا كانت رابعة فصاعدا لا تبحث عن لا تنظر لأصل إنما اقلبها ياء مباشرة نحو حبليان وملهيان ومعطيان ومستدعيان في تثنية حبلاء وملهاء ومعطاء ومستدعى حبليان وملهيان حبليان حبلاء الالف زايدة لأن مادتها حبلاء ملهيان الالف مقلبة عن أصل وهذا الأصل هو الواو لأنها من اللهو ومع ذلك قلبتها أن لأنها رابعة ملها مالهيان معطاء من عطاء يعطو أصل على فيها أيضا ال ال ال الواو في الأصل مع ذلك قلبتها أن معطيان استدعى مستدعيان أيضا أصلها الأول من دعاية يدعو أصلها واو مع ذلك قلبتها فإذا كانت قلبتها أن فيما كان أصرها الأول فيما كان أصرها الأول فلا أن تقلب ياء فيما كان أصرها الياء من باب أولى قال ثانيا تثنية الممدود إذا تثنية المقصور وضح سهل جدا سهل جدا الثلاثي يعود إلى أصله وما زاد على الثلاثي يقلب ياء وما كان صحيحا أو منزل منزلة الصحيح أو ما ماذا منقوصاً منقوصاً فإنه لا يتغير المقاموس المحيط ترتيب هذه طبعا موجودة الأخيرة ترتيب على الأول رتبه على الأول قاموس المحيط الأصل موجود عندي في المكتبة القاموس المحيط المحيط الأصل مرتبا على على الأخير على وضع المؤلف نفسه. أما هذا التصرف من الطابعه ها فتية نعم يجوز فتوى وجزء فتيا لان هذه الان فت و على فعلى على فعلى وفت يا على فعلى <تصفيق> طيب هذا جائز وهذا جائز فإذا قلت فتيا فتيايان وإذا قلت فتوى فتويان فهذا يجوز فتيا ويجوز فتوى وجهان قال ثانيا تثنية الممدود ايضا انتبه باب التثنية يترتب عليه ما بعده تثنية الممدود تمهيد الممدود باعتبار الهمزة على أربعة اضرب الممدود باعتبار الهمزة هذه الهمزة الأخيرة ما أنواعها الممدود باعتبارها على أربعة يضرب لأن الهمزة إما أن تكون أصلية قراءة الهمزة فيها ماذا أصلية طيب وإما أن تكون بدلا من أصل كسا كساء الهمزة بدل من الواو كسوت كساء بدل من أصل وإما أن تكون بدلا من حرف الإلحاق بدل من حرف الإلحاق سيأتي مثاله يأتي مثاله إن شاء الله في البدل من حرف الإلحاق مثل علباء وقوباء قال وإما أن تكون بدلا من ألف التأنيث مثل حمراء تقدم معنا تقدمت ألف التأنيث في الدرس السابق صحراء وحمراء وعلماء قال فالكلام إذن في أربعة مواضع وهي كما يلي الموضوع الأول ما كانت فيه الألف أصلية والحكم حينئذ أن والحكم, والحكم حينئذ انه يجب سلامه همزته اذا كانت الالف اصليه يجب سلامه الهمزه امثله قراء قراء ووضاء قراء من قراء ووضاء من وضوء اذا لامه همزه قال الهمزة فيهما أصلية إذ وزنهما فعال من قراء فعال من ماذا؟ من قراء إذن الهمزة أصلية ووضع قراء ليس جمع قارئ تبه أو ليس جمع متوضئ أو واضئ أو وضيء إنما صيغة مبالغة قراء هذا وصف لشخص تقول زيد القراء يعني بمعنى المبالغة في عبادته وتنسكه وقراءته الضاء كذلك مبالغة ولهذا قال وهو من أمثلة المبالغة النادرة كما قال الله تعالى ومكروا مكرا كبارا كبارا ما هو الشاهد كبارا من أمثلة ماذا المبالغة كذلك قراء زيد قراء زيد وضاء هذا للواحد فالهمزة فيه أصل لأنها من قراء وضاء قال فالهمزة إذن أصلية وهي لام الكلمة فعند التثنية تسلم هذه الهمزة فتقول قرآآن ووضآآن تسلم الهمزة لأن الهمزة ماذا أصلية فالأصلية تبقى تسلم الموضوع الثاني ما كانت فيه الألف بدلا من أصل وهنا يترجح التصحيح على الإعلال ما كانت فيه الألف بدلا من أصل طيب الموضوع الثاني وما بعده نتركه إلى الدرس القادم لأنه لو قرأنا سنقع في شيء من العجلة نريدكم أن تفهموه لأن فهمه يترتب عليه ما بعده إذا نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعم يا أبو بكر أحسنت يعني سأل أبو بكر في مسألة الواوي والياء في الطبعة الجديدة الجواب فرقوه فرقوا دمه بين القبائل مثلا في قفاء في الطبعة القديمة موجود في باب الواو والياء لكن في الطبعة الجديدة في باب القاف دع في باب الدال سع في باب السين فتى في باب الفاء فرق الواو ولياء بين, المو... بين المواد ماذا <تصفيق> بين المواد نعم هذا فلا, فلا تجده في آخر ذا وإنما تجده موزعا في المواد المذكورة طيب تنبيه ثاني وأخير آه، كان متى قلنا الاختبار أي أربعة كيف كان السبت ورجع الأربعة ليس غدا وإنما مثل غد من الأسبوع القادم اختبار القطر مثل غد من الأسبوع القادم تراجعون وإلا يعني ما يفيدوا سواء عليكم طولنا المدة وقصرناه اعطيكم الفرصة لأجل المراجعة حتى يعني في مثل هذا إذا راجعت الان القطر وحتى لو دخلت في شرحه فيما بعد تدخل في شرحه وانت قد الاساس عندك والاصل عندك تستوعب ترتبط لك الأبواب الابواب ترتبط لك وايضا انتبه سياتيكم سؤال اسئله هذا الآن ظهر الآن طلع طرأ في ذهني من ضمن الأسئلة التي ستأتيكم أني سأقول يعني سأسألكم باب كذا في متى القطر هل هو قبل باب كذا أم بعد باب كذا أعطيكم أبواب أقول لك أقول لك رتب هذه الأبواب باعتبار ورودها في متى القطر قطر الندى ما تأتي تقول تقول مثلا المفعول المطلق بعدها تقول بعدها التنازع بعدها تقدم المتأخر وتأخر المتقدم أعطيك أبوابا وأن ترتبها على القطر فمعنى ذلك أنك سترجع إلى الفهرس وتنظر الأبواب تنظر ترتيبها قسمها أنت بنفسك الأبواب الكلمة والاعراب، وعدها المرفوعات المنصوبات المجرورات كذا قسمها في نفسك أعطيك أبوابا مجموعة أبواب وأنت ترتبها بحسب ما تعرفهم في ما بحسب ما ورد في قطر أن هذا لا هذا السؤال سيكون في الكتاب كله يعني تراجع الأبواب فيهرس الكتاب فيهرس الأبواب كلها من أول الكتاب إلى آخره والاختبار سيكون في القسم الثالث لكن من حيث هذا السؤال بذات بعينه سأعطيك أبوابا تترتبها في ما بحسب ورودها في قطر النداء لماذا هذه الآن تزيدك في تصور الكتاب في تصور الكتاب نحن كنا ندرس عند بعض مشايخنا في بعض الكتب فيكون الكتاب موسعا موسعا نأخذ فيه السنة والسنتين والثلاث ربما هذا باعتبار دراسة دماج التي هي يوميا بدون انقطع معدل جمعة تأخذ معك السنة والسنتين يعني في غير دماج ربما عشر سنوات خمسة عشرة سنة ما كملت ذاك الكتاب لكن دماج باعتبار السنة وسنتين كتب كبيرة كنا ندخل بعض الكتب مع بعض المدرسين فتصل إلى منتصف الكتاب أو ثلث الكتاب أو كذا أو الثلث الأخير من الكتاب وإذا أنت كأنك في بحر من حلبة ما تدري أين أول الكتاب من وسطه من آخره من يعني لست مستوعبا لكن ربط لماذا أهل العلم يعتنون بالمختصرات المختصر يربط لك على بواب والفن هكذا بي بي بنظرة مختصرة حتى إذا أردت أن ترجع ترجع إليها بسهولة حتى ولو في الكتب المفرعة في الكتب المتوسعه تعرف الفهارس تعرف الأبواب تعرف كذا فتعرف المظنة ترجع إليها بسهولة طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وتويك